ما أنزل الله عصرا على مغن إلا جعل معه يسرى إن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى